وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل أما بعد أيها الفضلاء لم يبق أحد ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه في بادئ الأمر إلا وناله نصيبه من أدا قريش إلا أن وطأة قريش اشتدت على المستضعفين الذين لا أقارب لهم يذبون عنهم ولا عشيرة تراعى فرمتها من الرقيق والموالي والإماء وممن لا عشرة له في قريش واشتدت وطأة قريش عليهم وسلطوا عليهم ألوان العذاب للصد عن سبيل الله فتارة يجعلون عليهم دروع الحديد ثم يلقونهم في شمس مكة الحارة حتى تصهر جلودهم أو حتى تصهر جلودهم وتارة يلقونهم في الرمضاء ويضعون على صدورهم الصخور وتارة يبطحونهم في رمضاء مكة ويضعون الصخور على ظهورهم وتارة يربطون الحبال في أعناقهم ثم يسلمونهم إلى الصبيان ليسيروا بهم في شعاب مكة وأوديتها وتارة يجلدونهم وتارة يلقونهم في النار وتارة يربط أحدهم بحبل ثم يسحب في طرقات مكه لا يكاد لا يكاد يمر احد في دار من دور قريش او حي من احيائها الا وهو يسمع امينا مؤمن يعذب ليصد عن سبيل الله كان عمار بن ياسر وابواه من موالي بني مخزوم ولذلك تولى ابو جهل قبحه الله تعذيبهم وأغرى بهم السفهاء من قومه فكانوا يسومونهم سوء العذاب ولم يكن هذا في يوم ولا يومين ولا في شهر ولا في شهرين بل مدد متطاولة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بهم وهم يعذبون قال له ياسر يا رسول الله الدهر كله يعني نبقى في هذا العذاب طول حياتنا ونحن معذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة فمات ياسر تحت التعذيب وجاء أبو جهل إلى سمية وهي زوج ياسر وأم عمار فطعنها بحربة فماتت لتسجل أول شهيدة في الإسلام في أعلى قائمة الشهداء في الإسلام سمية بن خياط أما بلال وما أدرك ما بلال فقد كان يربط الحبل في عنقه ثم يدفع إلى الصبيان فيسيرون به في شعاب مكة وفي أوديتها وكان يلقى في الرمضاء وكان يعذبه أمية بن خلف وكان كلما ازداد العذاب قال أحد أحد أحد أحد ويقول لو اعلم كلمة أغيض من هذه لهم لقلتها عذب عامر بن فهيرة وعذب أبو فكيها وعذب خباب بن الأرت وعذبت من النساء جملة منهن سميه بن خياط كما ذكرنا ومنهن زنيرة وهي مولاة الرومية في جملة من المستضعفين الذين عذبوا عذابا شديدا ولم يزدهم هذا العذاب إلا ثباتا وصبرا على الإيمان وترى لماذا ثبتوا كيف ثبتوا على هذا أن يثبت فئة منهم هذا وارد لكن الا يرتد أحد منهم لم يرتد ولا واحد كلهم ثبتوا لماذا أولا هذه فئة اصطفاها الباري سبحانه وتعالى بهذا الأمر فكما أن الله عز وجل اصطفى لصحبة نبيه ثله من الأمة اصطفاهم لصحبته فقد اصطفى للسبق للإسلام ثلة هم من خيار أمة الإسلام على الإطلاق ثانيا كانوا كلما اشتد بهم العذاب أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا القرآن وسمعوا حديثه صلى الله عليه وسلم ورأوا العبرة في من سبقهم يوم من الأيام جاء خباب بن الأرت ومعه مجموعة من المستضعفين فقالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا من شدة ما بلغ بهم من الأذى والعذاب ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فتحفر له الحفرة ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين ما صرفه ذلك عن دينه وكان يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما صرفه ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الأمر تا يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكن لكم تستعجلون هذه الكلمات التي تصدر من محمد صلى الله عليه وسلم وقد علموا أنه لا يقول إلا حقا كانت تسكن روع الصحابة رضي الله عنهم فيثبتون قد قال ابن القيم رحمه الله قال كنا إذا اشتدت بنا الكروب وضاق بنا الأمر واشتد بنا الخطب أتينا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فما هو إلا أن جلسنا عنده فحدثنا بالحديث وتلا علينا القرآن أذهب الله عنا كل ما نجد هذا في ابن تيمية فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم كانت هذه الكلمات التي يثبت بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كالوقود لهم فيثبتون بتثبيت الله لهم كانوا يعلمون ان هذا الطريق طريق شاق وان النهايه والعاقبه الحسنه في الدنيا والاخره لمن صبر وثبت ثم ايضا كانوا يرون نموذجا حيا بين ايديهم النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى فيصبر يستهزأ به فيصبر بل طالت ايد الكفار الى النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال كنت مع المشركين قبل إسلامه في الحجر فتحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا على هذا الرجل سفه أحلامنا وعاب أليهتنا وشتم اباءنا وفرق شملنا وأخذوا يتواصلون به قال فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل حتى استلم الركن ثم طاف فلما مر بهم غمزوه ولمزوه بكلمات بتصرفات قال فرأيت هذا في وجهه قال ثم طاف في الشوط الثاني فلمزوه ثم طاف في الشوط الثالث فلمزوه فالتفت اليهم وقال تعلمون يا معشر قريش والله لقد جئتكم بالذبح قال عبد الله بن عمرو قال فكأنما على رؤوسهم الطير وإن أشدهم به وصاتا واغراء لاكثرهم به ترفقا ويقولون انصرف يا ابي القاسم فما عهدناك جهولا فلما كان في اليوم الثاني اجتمعوا في الحجر فبداوا يتحدثون وقالوا قد توعدتم الرجل وتهددتموه فلما ان اسمعكم ما تكرهون ترفقتم به فإذا هو داخل صلى الله عليه وسلم فوذهبوا عليه وثبت رجل واحد وأحاط به وأخذ عقبة بن أبي معيط برداء النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه به فسمع بهذا أبو بكر رضي الله عنه فجاء مسرعا وهو يقول اتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ويحول بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فانصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر تقول أسماء فلما جاءنا كان لا يكاد يمسك شيئا من شعره إلا سقط في يده من كثرة ما ضرب رضي الله عنه وارضاه فلما أفاق قال ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الصحيحين حديث قد ذكرته لكم قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة وكان من الملأ من كفار قريش عند الكعبة فلة فلما رأوه ساجدا يصلي قال أبو جهل أيكم ينطلق إلى سلا جزور بني فلان فيأتي به فيضعه على ظهر محمد إذا سجد يقول ابن مسعود وأنا معهم لا أغني شيئا ما أستطيع اصلا دافع عن نفسي فضلا عن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يتقطع حرقه لهذا الأمر قال فقام أشق القوم وهو عقبه بن أبي معيد فأتى بالسلاة فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره فأخذوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض من الضحك يقول والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد, ساجد لا يرفع رأسه حتى ذهب ذاهب إلى فاطمة فأخبرها فأت فأتت فطرحت السلام على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من صلاته رفع يديه ثم قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل بن هشام اللهم عليك بعتبه بن ربيعه اللهم عليك اللهم بشيبه بن عتبه شيبة بن اللهم عليك بالوليد بن عتبه اللهم عليك بعقبه بن ابي معيط اللهم عليك باميه بن خلف اللهم عليك بعماره بن الوليد يقول بمسعود والله لقد رأيتهم يسحبون في قليب بدر متى أجيبت هذه الدعوة بعد أكثر من عشر سنوات أجاب الله هذه الدعوة بل قرابة خمسة عشر عاما ولذلك لا يعجل الإنسان يقول فأخذتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعلمون أنه إذا دعا على أحد أجيبت دعوته وكفوا عن الضحك هذا نموذج أمام الصحابة رضي الله عنهم يرونه صباح مساء من صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله ويقرؤون في القرآن الف لام ميم حسب الناس ويترقى يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الذين الكافرين نماذج ولذلك هذا المبدأ في القرآن عظيم مسألة الابتلاء والثبات الابتلاء والثبات ولو تاملنا يا أخوان كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام 23 سنة بمجرد أن مات ارتد أكثر أهل الجزيرة العربية ثم جاهد الصحابة في اعادتهم إلى حضيرة الإسلام ثم بعد قرابة عشر سنوات يقتل عمر رضي الله عنه في محراب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد عدة سنوات يقتل عثمان في الفتنة ثم بعد بضع سنوات يقتل علي في الفتنة لنعلم أن هناك تدافع بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة كم بقي من الوقت بقي عشر مع هذه الشدة وهذه الكربة وهذا الأمر العصيب لا يزال الناس يدخلون في الإسلام لا يرتد أحد منهم سخرة لدينه لأن الإيمان خالط وذاق لذته وخالط بشاشه القلوب وفي نفس الوقت لا يزال كل يوم يسلم أحد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار في مكة فيأتي أبو ذر من غفار خرج من قومه قصته في الصحيحين اصلها وفي مسلم مطولة خرج من قومه هو وأمه وأخوه انيس فكانوا عند رحلهم وعند إبلهم قال فذهب انيس وكان شاعرا ذهب إلى مكة فلما كان في مكة سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فسمع ما يقول ثم عاد إلى أخيه أبي ذر فقال يقول أبو ذر والله لقد كنت أصلي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين وكنت أعلم أن الناس ليسوا على شيء قالوا كيف تصلي؟ قال أصلي بعد المغرب إلى أن أسقط ثم أبقى نائما إلى أن تعلوني الشمس قالوا إلى أي جهة تصلي؟ قال حيث وجهني ربي فكان أخوه يعلم بهذا فلما أتى قال رأيت وجدت رجلا يدعي أنه نبي وقومه يقولون إنه كاذب ووالله إنه صادق وهم الكاذبون قال حدثني عنه قال والله لقد سمعت كلامه فما هو بشعر ولا يأتي على أوزان الشعر هو يقول أنا شاعر فما يأتي على أوزان الشعر وما هو بكهانة وما هو بسحر فقال ما شفيتني لا أريد وصف أدق فاحتمل نفسه وذهب إلى مكة فلما أتى قال تضعفت رجلا رأيت رجلا ضعيفا فسألته وقلت أين هذا الذي تقولون له الصابئ يقول فنادى في القوم وقال الصابئ الصابئ يشير إلي قال فضربوني حتى أصبحت كالنصب الأحمر يعرفون الحجارة التي كانوا يذبحون عليها القرابين يذبح المشركين عليها القرابين كانت تعلوها الدماء من كثره ما يذبحون عليها يقول فأصبحت من كثره الدماء عليك أني نصب أحمر قال ثم اختبأت عنهم وكنت أختبئ في أستار الكعبة وبقيت شهرا وأنا لا أذوق إلا ماء زمزم حتى سمنت عليها وتكسرت عكن بطني قال وبعد شهر أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة ومعه أبو بكر فخرجت إليهم فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول من حياه بالإسلام قال فأتيته وقلت علمني فلما علمني تشهدت الشهادتين ثم قال اذهب إلى قومك تدعهم وإني أخبرت اني أهاجر إلى بلدة ذات نخل فإذا سمعت بي فأتني قال والله لا أخرج من مكة حتى أصدع بلا إله إلا الله وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر فخرج وقال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فانتدب إليه القوم فضربوه حتى جاء العباس وقال ويحكم إنه من غفار وتجارتكم تمر بقبيلة غفار قال فحال بينه وبين المشركين حتى خرج من مكة في هذه الأثناء وهذه الشدة وكما ذكرت لكم عامة من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من المستضعفين أتى حمزه ابن عبد المطلب وهو أعزفة في قريش فأتى من القنص فقالت له مولاة لعبد الله بن جدعان قالت يا أبا عمارة ما رأيت ما ما فعل عمرو بن هشام بابن أخيك وكان أبو جهل قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسبه وشتمه شتما شديدا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه فلما جاء حمزه لما أراد الله به خيرا لما جاء قالت ما رأيت ما صنع عمر بن هشاب بن بالأخيك قال وما صنع فأخبرته فأخذ قوسه وذهب إلى أبي جهل وهو في قومه من بني مخزوم فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة فقام القوم ليدافعوا عن زعيمه فقال دعوا أبا عمارة فلقد آذيت ابن أخيه وشتمته شتما قبيحا وإنما يريد أن يفرق بينكم فقال حمزة أتشتمه وأنا على دينه فالتزم بهذه الكلمة فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه ودخل في الإسلام فلما رأى كفار قريش حمزة أسلم وفي اليوم الثاني جاء عمر رضي الله عنه فأسلم ولعله يأتي إن شاء الله في الدرس القادم الحديث عن إسلام عمر رضي الله عنه وإن كان الخبر الذي ورد في قصة إسلام عمر فيه بعض الغرابة لكن يذكر في مثل هذه المناسبات هذه القصة نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم أسأل الله هو وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين